وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً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 فَدَهُم فَلَم يتَّجبوا لَم وَجَعَناَا بَيْلَم م بِقَا وَأَمُجرِمُونَ الن فَوَ النُ أَ النَّ وَافِونَا وَلَمْ يَجدوا عََّ مَْْلِفَ